لما الله يا طهمة الكافرين لما الله يا عصبة الظالمين لما الله مهما تماد العداء لما الله نور الهدى واليقين لما الله نور لنا الله في كل ضرب نسيء لنا الله في كل لحظ عسير لنا الله في كل ضرب نسيء لنا الله, لن الله كل لحظ عسير لنا الله نفسي بها المعتدين لنا الله والصعب فينا يسير لنا الله نفسي بها المعتدين الله والصعد فينا نسين لن الله يا طغمه الكافرين لن الله يا طغمه الله يا الظالمين الله ما ما لما الله نور الهدى واليقين لله نور الهدى واليقين لله نمشي على نهجنا لله نمضي الى نصرنا لله نمشي على نهجنا لله نمضي الى نصرنا لله المفتدى لن الله طرنا إلى مجدنا لما الله في حقنا المفتدى لما الله طرنا إلى مجدنا لما الله يا طبمة الكافرين